ب س م ا ل ل ه النابلسي ر ح م إنا للعلوم الاسلاميه من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويتم ن ع موسوعه ت ه عليك ي ي ه د ك صراطا م ت ق ي م ا ن نصرا ص ر ك الله ز ز ي و النابلسي ذ ك ن ة في ق ل و ب ا ل م م ؤ ن ي ن ل ي ز د د ا و ا إ ي م ا ن ا مع س ل ا م ي ه وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار, تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكثر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضانين بالله ظن السوء وغضب الله ل ه ع ي م و ل ع ه م و ع ل ه م ج ه ن م و س ا ء ب ل ص ي ر و ل ل ه جنود ا ل س م ا و و ا ا ت ل أ ر ض و ك ا ن ا ل ل ه ع ز ز ي ا ح ك م ا ي ه موسوعه ا ل ن ا ب ل س و ل ه و ت ع ز ر و وتوقروه و ت س ب بكرة ح و و ه أ ص ي ل ا م ي ه ا ل ذ ي ن يبايعونك إ ن م ا يبايعون الله يد الله فوق أ ي د ي ه م فمن ن ك ت ف إ ن م ا ينكت على نفسه ومن أ و ف ى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أ ج ر ا عظيما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 يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إ ذ ا انقلقتم إ ل ى مظالم ل ت أ خ ذ و ه ا ذرونا نتبعكم يريدون أ ن فَاذِّلُوا ل ك موسوعه اللَّهِ قُلْ لَنْ النابلسي ك ذ ك م قَالَ اللَّهُ ف ق و للعلوم ن ا ب ل ك ا ن و س ل ا ق ل م ي ل ا م ن الأعراب س ت و ع ه النابلسي قوم ل و ن م ل ع و ا ي ت ك م الاسلاميه ل ه أ ج ر ح و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 الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أ ل ي م ا لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه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 ولن تجد ل س ن ة الله س ب د ي ل ا وهو الذي كف أ ي د ي ه م عنكم و أ ي د ي ك م عنهم ببطن مكة, ببطن مكه من بعد أ ن أ ظ ف ر ك م عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا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 ف ت ص ي اسم بغير علم ليدخل الله في ر ح م ت ه م ن ا ل تزينون عذبنا ك ف ر و ا عذابا منهم أ ل ي م ا ل ج ع ل ا ل ذ ي ن ي في ق ل و ب ه م ا ل ح حمية م ي الجاهلية ة ف أ ن ز ل ا ل ل ه س ك ي ن للعلوم ى ل الاسلاميه موسوعه النابلسي ل ل ا ل س و م الاسلاميه ر م إن شاء الله آمين الحرام إ ن شاء الله آ م ن ي ن م ح ل ق ي ن رؤوسكم م ح ل ق ي ن رؤوسكم ومقصرين لا تخافون ف ع ل م ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتح ا قريبا هو الذي محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أ ش د ا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 فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الجراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات منهم مغفره